بوك تو ديفيد سيت اي اوسم سواجني <تصفيق> سيوزي <98. تصفيق> <تصفيق> حروف العطف المزدوجة <تصفيق> حروف العطف المزدوجة باتوفانتو <تصفيق> Всъщност беше хубаво, но доста напрегнато. Сахихун анарихла да кана джамила, ила анаха кана мутайба джамила, ила анаха кана мутайба джамила. Влакът всъщност дойде на време.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 أن الفندق كان مريحا إلا أنه كان غاليا جدا صحيح أن الفندق كان مريحاً إلا أنه كان غاليا جدا دوشته زيميل ايلى اوتوبوسا ايلى فواكا سيسافر اما بالباص او بالقطار той ще дойде или днес вечерта или утре рано. Съяъти има اليوم ау гадан бакиран. ти има اليوم ау гадан бакиран. Той ще отседне или при нас или на хотел. Съяскън има معна ау фи фундък. سيسكن إما معنا أو في الفندق يقول كالإسبانسك تكالي أنجليسك إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية يقول يقول ككتو في مدريد لقد عاشت في مدريد كما ايضا في لندن لقد في مدريد كما ايضا في لندن يا познава تعرف إسبانيا كما ايضا انجلترا إنها تعرف أسبانيا كما أيضاً إنجلترا طي إني سامو غوبف نو إي مرزليف إنه ليس فقط غبياً بل أيضاً كسولاً إنه ليس فقط غبياً بل أيضاً كسولاً إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية إن لا تتكلم فقط الألمانية بلأضا الفنسية أس نمووج السيا ن نبييانو لا أستطيع أن أزف على البيانو ولا على القثرة لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على الجتار أس نموغا دا تنصوفم نيتو والس نيتو سامبا لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا أس ني نيتو أوبرا نيتو باليت لا أحب الأوبرا ولا البلي لا أحب الأوبرا ولا البالي كلما اشتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه باكرا كلما اشتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه بأبكر Колкото по-рано дойдеш, да толкова по-рано можеш да си тръгнеш. Колкото по أكثر باكراً، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكراً. Колкото по-остаряваш, وضش <تصفيق> كلما تقدم المرأء في العمر كل ما أصبح رضا كل تقدم المرأة في العمر كلما أصبح أكثر رضا